أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشمّة ما أصحاب المشمّة والسابقون السابقون أولئك المقربون.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 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ مُلْذَذَاتٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوذ وطلح منذوذ وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة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 فجعلناهن ابكارا عربنا ترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال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 وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آذاؤنا لأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكمون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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ نُودًا فَلَوْ لَا تَذَّكَّرُونَ أَفَرَايتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ نَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فظلتم تفكهون إن نعلم مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أم من المزن أم نحن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها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 صادقين فاما ان كان من كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وَأَمَّا إِن كَانَ من الصَّحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لك مِنَ الصَّحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِ النَّظَّارِ فلزل من حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم